اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد في هذه الليلة الطيبة ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر صفر من عام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين نعقد بفضل الله ومنه وكرمه الدرس الأول من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبان أيها الفضلاء جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حين سمع به في حديث طويل سيأتي معنا إن شاء الله فلما أتى إلى مكة قال فوجدته مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت ما أنت قال نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت بماذا أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأصنام وأن يعبد الله وحده لا شريك له قلت من معك على هذا قال حر وعبد قال وكان معه أبو بكر رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه تأمل في هذه الحال مستخفياً جراء عليه قومه معه حر وعبد ثم تاملوا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركب صلى الله عليه وسلم القصواء فلما استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله وما أمرنا بأمر امتثناه وما نهانا عنه من شيء انتهينا عنه فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك بين الصورة التي ذكرناها قبل في حديث أمر بن عبسه وبين هذا المشهد العظيم ثلاث وعشرين سنة ثلاث وعشرين سنة مليئة بالأحداث مليئة بالتضحيات مليئة بالعقبات مليئة بالشهداء مليئة بالمواقف العظيمة والصبر الجسيم والدماء التي سفكت لإعلاء كلمة الله أيضا تأملوا في هذا المشهد جاء في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو يصف حالا سياتي معنا إن شاء الله قال فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة ثم صلى فلما سجد قام عقبة بن أبي معيط فجعل سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت سل الجزور من على ظهره صلى الله عليه وسلم ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش فقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل بن هشام اللهم عليك بأمية بن خلف اللهم عليك بربيعة بن عتبة اللهم عليك بشيبة بن عتبة اللهم عليك بالوليد بن عتبة اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط اللهم عليك بالوليد بن عمارة سما سبعة يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال فلقد رأيتهم يوم بدر يسحبون في القليب قليب بدر نتنا موتها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر ثم قال وأتبع أصحاب القليب لعنه بين هذا المشهد الأول والمشهد الثاني قرابة خمسة عشر عاما مشهد ثالث يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهو يطارد تدفع الجوائز لقتله ليؤتى به حيا أو ميتا وبعد ثمان سنين يعود فاتحا منصورا مؤزرا فينظر الى أولئك الذين أخرجوه وعادوه وآذوه فيقول ما تظنون اني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم بالضلق نريد أيها الفضلاء أن نعيش مع هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد اللهم اجزه عنا خير الجزاء نريد أيها الفضلاء أن نعيش مع هذا الرجل العظيم الذي ما عرفت, ما عرفت البشرية في أولها ولا في آخرها أعظم منه صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم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 من ذريه عدنان ولا خلاف في هذا النسب الذي ذكرته لكم ولا خلاف أنهم من ذريه اسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم جاء في صحيح مسلم من حديث واهلهه بن الاشقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد اسماعيل كنانه واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقد جاء في قصة أبي سفيان مع هيرقل وستأتي معنا إن شاء الله أن هيرقل سأل أبا سفيان فقال فكان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو فينا ذو نسب هذا نسبه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن نفسه حين سئل عن ذلك قال أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور بصرى بالشام دعوة إبراهيم لما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وبشر عيسى حين قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ورأت أمه هذا الأمر ولذلك كانت على يقين مما كانت هذا الطفل الذي سيخرج كما سيأتي معنا في قصة حليمة السعدية ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما فقد مات أبوه على الصحيح وهو لا يزال حملا في بطن أمه وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن قصي بن كلاب فأخوال النبي صلى الله عليه وسلم هم بن زهرة <تصفيق> لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ارخ الناس ولادته في عام الفيل وتعلمون قصة الفيل حين اتى ابراه الى هدم الكعبه ومعه فيل عظيم فرد الله عز وجل كيده في نحره حمايه وتكيمه لهذا البيت الذي اصطفاه الله عز وجل من بين بقاع الأرض فارخ الناس التاريخ من عام الفيل وكان هو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على قول جماهير النسابين والمؤرخين بل قال خليفة ابن خياط لا أعلم فيه اختلاف هناك اختلاف لكنه ضعيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على القول المشهور الذي عليه الجماهير بل نقل عليه الاتفاق وإن كان ثمة اختلاف ذكره الذهبي رحمه الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وهذا في صحيح مسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه واختلفوا في أي يوم من أيام شهر ربيع الأول ولد النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور أنه في الثاني عشر وإن كان بعض المحققين رجح أنه في العاشر والأمر في هذا سهل ولله الحمد والمنه ولد النبي صلى الله عليه وسلم واول من حضنه أمه اذ كانت حية وكان جده حيا فحضنته أمه وأرضعته وأرضعته أيضا ثويبه مولاة أبي لهب قد جاء في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان انكح أختي بنت أبي سفيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي ما يجوز للرجل أن يجمع بين المراه وأختها فقالت فإنا نحدث أنك تريد أن تتزوج زينب بنت أبي سلمة يعني بنت أم سلمة يعني كأنهم حين سمعوا هذا الأمر قالوا إذن للنبي صلى الله عليه وسلم خصيصه يجوز أن يجمع بين الأختين ويجوز أن يتزوج المرأة ويتزوج بنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة قالت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لمحلتي يعني هي الآن ما تحلي من جهتين من جهة أنها ربيبتي في حجري بنت زوجتي وهي بنت أخي من الرضاعه أبو سلمة رضي الله عنه أرضعتني وإياه ثويبه مولاة أبي لحب وأيضاً ممن حضن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن وقد ورثها من أبيه وقد ورثها من أبيه ثم لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وزوجها بزيد بن حارثة كما سيأتي معنا إن شاء الله ممن أرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعديه. وقد كان أهل البوادي يقدمون على أهل الحواضر فيبحثون عن الرضعاء يتمسون الرضعاء من أجل أهل الحواضر يريدون أن ينشأ أطفالهم في البوادي لينشأوا في جو أكثر صحيه وينشأوا على حليب الأبل وعلى حليب الغنم وعلى يسيرون في الأرض ويرعون الغنم ويتنقلون في الأرض لأن هذا أصح لاجساده وأفضل من الحواضر التي غالبا تكون محل الاوبئه واجتماع الناس فتقول حليمة تقول قدمنا إلى مكة ومعي أتان وشارف الأتان أنثى الحمار والشارف الناقة الكبيرة تقول معي أتان أضرت بالركب من كثرة ما تتأخر. الوقت ثلث ساعة. هذه الأتان من ضعفها ومن هزالها ومن سوءها أضرت بالركب لأنها تتأخر ما تمشي سريعا ومعنا شارف والله ما تبض بقطرة لبن ما فيها حليب. ومعي طفل صغير ومعي زوجي وطفلي لا نكاد أجد في صدري من الحليم ما يكفيه فقدمنا فلما أتينا ما من امراه إلا وقد عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألنا وقال أنه يتيم تركناه لأن إنما نرجو البر والصله من والد الطفل سيأتينا يزورنا بين فينا وأخرى ويأتي لنا بالأرزاق ويأتي بالمال فإذا كان يتيم ماذا عسى أن تفعل أمه أو من يحضنه من أقاربه تقول فما بقي امرأة إلا وجدت رضيعا إلا أنا تقول فالتفتت إلى زوجي وقلت يا فلان والله لن أرجع دون أن أخذ رضيعا وسأذهب واخذ الطفل اليتيم الذي وجدنا قال لا عليك فلعل الله عز وجل يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت والله ما أخذته إلا لاني لم أجد غيره فلما أخذته واتينا في رحلنا أقبل على ثدي فامتلأ صدري بالحليب فشرب حتى شبع وشرب أخوه حتى شبع قالت فقام زوجي إلى شارفنا فوجدها ممتلئه بالحليب حافل بالحليب قال، قالت فابتنا بخير ليلة طفلنا نام قد شبع وروي من الحليب ونحن قد شبعنا من حليب ناقتنا فلما أصبحنا في الصباح وركبنا في ركبنا وإذا بأتاني التي كانت قد أضرت بالركب تسابق الركب حتى يقولون اربعي علينا يا بنت ابي ذؤيد يعني زي ما نقول هدي شوي قالت والله لقد أخذت نسمة مباركة وان لهذا الطفل شعب قالت فلما قدمنا على قومنا كانت أرض مجدبة فكان الناس يرسلون أغنامهم وماشيهم في الشعاب فتعود وهي جوعة إلا الغنم التي يعود بها راعينا تعود شباعا بطنا حفلا تقول فأصبح الناس يقولون للعيانهم اذهبوا إلى حيث ترعى غنم حليمة فيذهبون إلى حيث نرعى فتعود غنمهم عجافا هزالا جوعة إلا الغنم التي كرسلها حليمة رضي الله عنها. تقول فبقينا عامين في خير حال ونحن في كل يوم نرى من بركة هذا الطفل ما لا نراه من قبل فبعد ما انتهت العامين ذهبنا به إلى مكة ثم راته أمه فبدأنا نحاول فيها أن ترجع معنا إلى قبيلتنا من بني سعد ابن بكر تقول فلم نزل بها حتى أقنعناها بأن نذهب به معنا فأخذناه ورجعنا إلى ديائنا فبينا هو مع أخيه الصغير عندما بهم لنا قريب من البيوت أتاه رجلان فأضجعه عليهم أثياب بيض فأضجعه فشق صدره رآه الحليمة ما ترى الموقف الآن الذي رأى هذا الموقف أخوه الصغير الذي معه فراى هذا الموقف المهول رجلان أخذاه وأضجعه ثم شق صدره فأتى مسرعا يبكي إلى أبيه وإلى أمه ويقول لقد اتى رجلان فأخذ أخي المكي فأضجعه فشق صدره تقول فقمنا فزعين فلما اتينا وإذا هو مقبل علينا منتقع لونه فلما رانا أجهش بالبكاء صلى الله عليه وسلم فقلنا ما شان قال أتاني رجلان فاضجعاني فشق صدره قالت فتخوفنا عليه أن يكون هذا من الجن فأخذناه ورجنا به إلى مكة وقلنا قد أدى الله عنا الأمانة وقد كفلناه قالت لا اخبروني ما الأمر أنت كنت أحرص ما, ما تكونون على أخذه ما الذي جعلكم الآن تعودون به تقول فلم تزل بنا حتى أخبرناها فقالت أتخشون على ابني والله إن لبني هذا شأن ولقد رأيت حين حملت به أن نورا خرج مني أضاءت منه قصور بصرة بالشام فبقي في كفالة أمه حتى توفيت عنه وعمره ست سنين وكفله جده أبو طالب كما سياتي معنا في الدرس القادم أسأل الله بمنه وكرمه ان ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين